وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب بات في ظلمات الارض ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب النبين